Ya fa'l bo'asol mo'sta Ya اتل يا سن والثار يا سن والثال يا رايه الرحم Yeah. انت نبرز مطيم في دمائل مجد برب انت علم انت حلم أنت at all you know. ساتها القران يا اس اس واتك القران يا اس وات ما شاء الله يا ا يا حركة الايمان يا يا مركزك يا وضعة المختار يا فاق يا سلوة الفلوة يا سلوة الثلوة يا سلوة الثلوة ذلك دماغات السيد حالتي لا صوت سماشي والفقادي فيك تنشف حالتي اقرا الصامطير في السماء يصفار طق هل شي حلم افات كروس لا يسير ف فانشيل ما شاء الله ايش يا يا الله يا باركت فيك يا حمد يا بضع to va fa Oh te pat pe faci ce moșre Eus to ma سورو الله في حقد في الخلاوال واصلو قد يا خيره وسلم يا صباحها ذاك يا وحداني يا يا هاشم